رجال الله تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما امنوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزهي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا فترى الودق يخرج من خلاله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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا مداينين مدينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولا كَهُمْ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن الله يُطِعِ اللَّهَ ويخشى الله وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَخْشَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ الله